وَلَقَدْ جَاءَكَ أَيُّهَا الرَّسُولُ خَبَرُ مُوسَى ابْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ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 فاستمع لما أوحيه إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا معبود بحق غيري فاعبدني وحدي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها ان الساعة اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ان الساعه اتيه لا محاله وواقعه اكاد اخفيها فلا يعلم وقتها مخلوق ولكن يعرفون علاماتها باخبار النبي لهم لكي تجازى كل نفس بما عملته خيرا كان او شرا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصرفنك عن التصديق بها والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهوه نفسه من المحرمات فتهلك بسبب ذلك وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك التي بيتك اليمنى يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال موسى عليه السلام هي عصاي أعتمد عليها في المشي وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها لغنمي ولي فيها منافع غير ما ذكرت قال القها يا موسى قال الله القها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى فالقاها موسى فانقلبت حية تمشي بسرعه وخفه قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى قال الله لموسى عليه السلام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 لنريك من آياتنا الكبرى. أريناك هاتين العلمتين لنريك يا موسى من آياتنا العظمة الدالة على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله. إذَهَبَ إلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. سير يا موسى إلى فرعون، فإنه تجاوز الحد في الكفر والتمرد على الله.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 ليفهموا كلامي إذا بلغتهم رسالتك وجعل لي وزيرا من أهلي وجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري هارون أخي هارون بن عمران أخي أشدد به أذري قوي به ظهري وأشركه في أمري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 مَن حَفِظَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْ مَكْرِ فِرْعَوْنَ أَنِقُذْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفَ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ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 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَنَبِتْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى إِذْ خَرَجَتْ أُخْتُكَ تَسِيرُ كُلَّمَا سَارَتْ التَابِوتُ تُتَابِعُهُ فَقَالَتْ لِمَنْ أَخَذُوهُ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 ويذهب بسنتكم العليا في الحياه ومذهبكم الأرقاء فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فاحكموا امركم ولا تختلفوا فيه ثم تقدموا مصطفين وارموا ما عندكم دفعه واحده وقد بصر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وطرح العصى التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع ما صنعوه من السحر فما صنعوه ليس إلا كيدا سحرية ولا يغفر الساحر بمطلوب أين كان فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فطرح موسى عصاه فانقلبت حية وابتلعت ما صنعه السحرة فسجد السحرة لله لما علموا أن ما عند موسى ليس سحرا إنما هو من عند الله قالوا آمنا برب موسى وهارون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 وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قال فرعون منكرا على السحرة إيمانهم ومتوعدا هل آمنتم بموسى قبل أن آذَنَ لكم بذلك إن موسى له رئيسكم أيها السحرة الذي علمكم السحر فلا أقطعن من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما ولأصلبن أبذنكم على جذوع النخل حتى تموتوا وتكونوا عبرة لغيركم ولتعلمن عند ذلك أينا أقوى عذابا وأدوم أنا أو رب موسى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا قال السحره لفرعون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 إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أترهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنا آمنا بربنا رجاء أن يمحو عنا مع صينا من الكفر وغيره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 حتى لا يشعر بهم أحد واجعل لهم طريقا في البحر يابسا بعد ضرب البحر بالعصا. آمنا لا تخاف أن يلحق بك فرعون وملؤه، ولا تخشى من الغرق في البحر فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى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 ومن ينزل عليه غضبي فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إلي وآمن وعمل عملا صالحا ثم استقام على الحق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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قال موسى عليه السلام للسامري فاذهب انت فان لك ان تقول ما دمت حيا لا امس ولا امس فتعيش منبوذا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 وسع كل شيء علما إنما معبودكم بحق إن أيها الناس هو الله الذي لا معبود بحق غيره أحاط بكل شيء علما فلا يفوته سبحانه علم شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق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 ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من أهوال الآخرة يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتهمسون بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا عشر ليالا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 وقد خاب من حمل ظلما وذلت وجوه العباد وسكانت للحي الذي لا يموت القائم بامور عباده بتدبيرها وتصريفها وقد خسر من حمل الاثم بإراده نفسه موارد الهلاك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 وبينا فيه انواع الوعيد من تهديد وتخويف رجاء ان يخاف الله او ينشئ لهم القران موعظه واعتبارا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي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 ونهيناه عن ذلك وبينا له عقبته فنسي الوصية وأكل من الشجرة ولم يصبر عنها ولم نر له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به واذكر الرسول قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم سجود تحية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 ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا ادم ربه فغوى فاكل ادم وحواء من الشجرة التي نهي عن الاكل منها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 ووفقه إلى الرشاد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى قال الله لآدم وحواء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 ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه والعذاب الله في الآخرة أفضع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم فإنما جعلناه لهم من ذلك زائل وتواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائلة وادوم لانه لا ينقطع وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة ل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 ولا ياتي هؤلاء المكذبين القران الذي هو تصديق للكتب السماويه من قبله ولو ان ما اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبِينَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِذَاءِ عَذَابٍ عَلَيْهِمْ لِكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ قَبْلَ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا وَيُنْزِلَ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 فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجره الله فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون نحن أم أنتم